بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق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 وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا